بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تستخفوا عدو وعدوكم أو ليأتوا القون إليهم بالمواده تلقون إليهم بالمواده وقد كفروا بما جاؤكم من الحقق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إنكم تخرجتم إنكم تخرجتم جهادا في سبيل وبتغاء مرضا تسرون إليهم بالموادة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنَّ يَثْقَفُكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءَ أَوْ يَبْسُطُ إلَيْكُمْ ويبشطوا إليكم أيديهم وأنصنتهم بالسُّوء وودوا لو تكفرون لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَمُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَصْلُبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ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 ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسمين إنما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن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 وَاتَقُ اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَا يُشْرِكْ مَبِالَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُنَّ وَلَا يَسْرِقُنَّ وَلَا يَزْنِنَ وَلَا يَقْتُنَ أُوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ